غير المغضوب عليهم ولا الضار إِلَّا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق يَخْشَىٰ والسماوات يَتَّقُونَ الرحمن على العرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَتَجَهَّرِ الْقَوْمُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا سماء حسنا وهل اتاك حديث موسى اذ راى فقال لأهله فقال له أهلهم كثوا انني انست سُنارَ اللعني اتيكم منها بقبص او اجد علنا نار هدا فلم ما اتاها نودي يا موسى نودي يا موسى فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني كَادُ أُخْفِيَنَّ عَلَيْكَ جُزْءًا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَهَا وَاتَّبَعَهَا فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى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 قال خذها ولا تخف سنغيدها سيرتها الأولى واضن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء, من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى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 يا نارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا وَلَقَدْ أُوتِيْتَ سُئِلَكَ يَوْسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أُوحِيَنَا إِلَى أُمِّكَ ما يُوحَى أَنِّيْ فِيهِ في فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك مِنَ الْغَمِّ وفتناك فتونا فلبفت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطرعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون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 إِنَّا قَدْ عُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا الْرَّبُّكُمَا يَا مُوسَى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سؤلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به, فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كُنُوا وَارِعًا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَضَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى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 لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذا لساحران من أرضكم يريدا من يريد ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المسلا فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أَفْلَحَ اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيلون إليه من سحرهم انها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الأعلى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يصلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال اامنتم له قبل ان اذن لكم اننه كبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلمون اينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاه إنا ما تقضي هذه الحياة الدنيا؟ إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهنا عليه من السحر. والله خير. فَإِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ مَرَاهٌ يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء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 عليهم ولا الضالين أمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله أَنْ أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر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 لا تعبدون ولا الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, الله لمن حبيدا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضي عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا من ولا منجي منك الا اليك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 والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه الهنا ومولانا الهنا ومولانا عز جارك وجلل ثناؤك وتقدست اسماءك الهنا ومولانا يا من لا اله غيره ولا رب سواه يا خالق الاكوان الهنا يا مجري السحاب يا هازم الاحزاب يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الاحزاب الهنا ومولانا الهنا ومولانا يا غفار الذنوب يا ستار العيوب اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم لا تدع في مقامنا هذا ايما الا زوجته اللهم لا تدع في مقامنا هذا ايما الا زوجته ولا ولا مديونا الا قضيت دينه ولا عقيما الا بالذريه الصالحة رزقته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح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 اللهم اجعلنا لك ذكارين اجعلنا لك شكارين إلهنا ومولانا الهنا ومولانا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها على نيتها وسرها اللهم إنا نسألك الجنة وما قضى بينها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قضى بينها من قول وعمل اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سأله به أعطيت إلهنا ومولانا إن نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا ولا تحرم أبصارنا اللهم لا تحرم ولا تحرم أبصارنا نذت النظر إلى وجهك الكريم إلهنا ومولانا تقبل منا الصيام تقبل منا الصلاة تقبل منا صالح أعمالنا إلهنا ومولانا اللهم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تبعلينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم يا رب اللهم يا رب يا الله يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم كن لاخواننا المستضعفين في بلاد الشام كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ايدهم بتأييدك ايدهم بتعيدك اللهم ارفع فيهم رايه الحق لا اله الا الله اللهم ارفع فيهم رايه الحق لا اله الا الله اللهم قد طال البلاء بهم اللهم قد طال البلاء بهم فانصرهم على اصر المستضعفين فانصرهم يا ناصر المستبعفين وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك اللهم عليك به هو ومن عاونه فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا جبار يا جبار يا جبار اللهم اهلكه هو ومن عاونه بقوتك يا قوي يا متين يا قوي يا متين الهنا ومولانا الهنا ومولانا ان نسالك مرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى اللهم وردنا حوضه وسقنا من حوضه الشريف شرمه لا نضمن بعدها ابدا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخرا حتى تدخلنا مدخرة. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم الهنا ومولانا اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم اللهم يا كريم يا جواد يا, يا جواد يا حليم يا جواد يا حليم يا جواد يا حليم اللهم جد علينا جد علينا يا جواد اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم أكرمنا يا كريم تفضل علينا يا متفضل تفضل علينا يا جواد يا جواد مددنا إليك أيدينا نرجوك نرجوك ونرجو رحمتك نخشاك ونخشى عذابك اللهم لا تردنا خائبين ولا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين الهنا ومولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاخيار